نسكت أبدا يا يهود وقررنا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد إنه لون الدم وماء جديد وهو ماء الكرامة وعزيمة العازم للجنة. عاقد العزم وأبرم عاقد العزم وأبرم وراء الموتى فأقدم وراء الموتى فأقدم عاقد العزم وأبرم عاقد العزم وأبرم حامل الروحا فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتدرم حامل الروحا فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتدرم وجواضا من سجن يلبح الكفراء فيهذب وابرم عاقد العزبه وابرم وراء الموتا فاقدم وراء الموتا فاقدم عاقد العزبه وابرم عاقد العزبه وابرم وراء الموتا فاقدم وراء الموتا الاقدم لو المجد يوما فارسا شهبا ملذم لم براصه وا تخين والى الميدان اقدم لو المجد يوما فارسا شهبا ملذم لم براصه وا تخين والى الميدان دي اقدم كاسب الغاب عطشان بدمائ الكفر مغلق ماقد العزمة وأبرم ما قدم العزبة وأبرموار الموتاف أقدم و الموتاف أقد معقد العزبة وأابم ما قدم عزبة وأبرم وار الموتاف أقد و الموت كاسرا طقل العادك قد الموت المح لو تاسه العادي لسر في الكأس القم كاسرا طقل العادك قد الموت المح لو تناساه العادي لا سراب الكاس على القمر كم تمنته البرايا فجر نصر يتبسم عقد العزمه وابرم عقد العزمه, عقد العزمة وابرم وراء الموتى, ورأ الموتى فاقدم وراء الموتى فاقدم عقد العزمه وابرم عقد العزمه أبر وار الموتاف أقد وار الموتاف قد قد شد شاب العز شدوان فابذ كراه تنظام ليس إلى المي ولا بالشهد يحللم شاب شد العز شدوان فابذ كاه ت الن ليس إلى المائي ولا بالشهد يحلبل إلى, الموت إلى, الحور إلى ورأ الموتي إلى الحوري إلى الحظن المنعم اقد الحزمة وبرم اقد الحزمة بر وار الموت ف وارى الموتا فاقدم عاقد العزبه وابرم عاقد العزبه وابرم وارى الموتا فاقدم وارى الموتا اقدم والى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فاوفى وهو محرم والى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فاوفى وهو محرم عاقد العزمه وابرم وارع الموتى فأقدم